I uh -huh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ بن المنقن رحمه الله في رسالته الماتعة النفيسة المسمى التذكرة في علوم الحديث والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه ما خفي إرساله والمعضل وهو ما سقط من إسناده إثنان فأكثر ويسمى منقطعا أيضا فكل معضل منقطع ولا عكس والمعلق هو ما حذف من مبتدئ إسناده واحد فأكثر وصلنا Amen. <laughs> la got Látni kell a فيروي الحديث يذكر يقول مثلا وقال أبو در رضي الله عنه قال رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم كما وكما فالمعلق قد يكون الصق فيه واحدا وقد يكون الصق فيه راويان وقد يكون ثلاثة وأربع قد يكون واحد و قد يكون إسناد كاملا، فقد يقول المصنف مثلاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وباصر. هذا كله يسمى معلقا، فيكون الصدق فيه من مبتدا الإسناد. يكون الصدق فيه من مبتدا الإسناد والسنة معلما، لأنه الساق فيه القاعدة، الذي سقط فيه القاعدة، فكان كأنه معلقا من الأعلى. لذلك سمي, سمي معلقا ومن مسائل المعلق لا يسترط في المعلق أن يبقى أحد من رجال الإسلام فقد يكون واحد اثنان ثلاثة وأربع في حكم المعلق ما هو الضعف حكم المعلق يكون ضعيفا واستفنا من ذلك بعض أهل العلم من اشترط الصحة وجزم بهذا الحديث المعلم عندنا الحديث المعلم إما أن يروى بصيغة التمرير وإما أن يروى بصيغة الجزم بصيغة التمرير من اسم كأنه فيه مرة، فيقال يروى، روى، يحكى بلغنا، سمعنا عن فلان، كذا وكذا، لا يقصد أنه سمع الباص، واضح؟ والجزم أن يقول أن يقول قال فلان كذا وكذا، روى فلان كذا وكذا، فيجزم به. واضح هذه صيغة الجزم وهذه توجد كثيرا عند البخاري واستقرأ الحافظ رحمه الله تعالى الصحيح فوجد أن ما جزم به البخاري رحمه الله تعالى غالبا ما يكون صحيحا وما لم يجزم به فغالبا ما يكون ضعيفا بخاري أشياء رعيهم معا فيه المعلقات ليست على شرط البخاري أنتمين معلقات البخاري ليست على شرط معلقات مسلم ليست على شرط مقدمة مسلم ليست على شرط فانتبه ليس كل ما يذكر تظن أنه على شرط البخاري مدام أنه في البخاري البخاري له شروط التزمها رحمه الله تعالى لكن يخرج عن شرط البخاري ماذا؟ المعلقات فليست من انشاء وإنما يريدها رحمه الله تعالى تفقهها فبيان الاحكام فهي ليست على شرط كذلك الشواهد والاحوال الاعتبارات يريدها رحمه الله تعالى ليس على شرط كما سياتي بمعنى الشاهد وا التابع المتابع نعم قال رحمه الله والمعن عن وهو ما أوتي فيه بلظة عن كفلان عن فلان وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخف نعم قال المعنى من اسمه هو قول الراوي فيما يحدث به عن فلان قول الراوي فيما يحدث به عن فلان. فيقول حتى ثلاث فلان عن فلان عن فلان. فهذا سما هذا سما عن عنا. سما العنا. والعن عنا الأصل فيها أنها محمولة على السماع أنها محمولة على السماع بثلاثة سور. الأصل فيها أنها محمولة على السماع بثلاثة شروط الشرط الأول المعاصرة أن يعاصر الراوي الشيخ الذي يروي عنه الشرط الأول المعاصرة لكلان في عشر واحد الشرط الثاني إن كانوا اللغياء إن كانوا الالتقاء يكون واحد في الأندلس وواحد في العراق وما علم أن هذا سافر إلى الأندلس ولا علم أن هذا سافر إلى العراق ولا علم أنهما سافرا إلى مكان قد يسمعان فيه كان سفرهما إلى الحج. الثاني كل هذا إمكان اللقاء والثالث عدم التدليس. عدم التدليس أن لا يكون الله مدلسا التدليس هو كما سيأتي رواية الرواية عن من سنع من لا نبيس أمين بسيغة كهفة فهو الأصل في قلنا لا عدم عدم التدليس يقول الإمام المسلم رحمه الله تعالى القول الشائع المتفق عليه الكلام مقدمة وسلم القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم من أخبار والروايات قجيماً وحديثاً أن كل رجل ثقة رواع مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعاً كان في عصر واحد وإن لم, يكن وإن لم يأتي خبر قط أنه مجتمعاً وإن لم يأتي ما يشترط أن يأتي خبراً يقال لك كلان وكلان اجتمعاً والتقياماً يكفي في ذلك ماذا؟ إمكان اللقاء يكفي في هذا إمكان اللقاء لا يشترط أن يأتي خبر يثبت اللقاء اشترطه بعض الأهل العلم تخريجاً الروايات لا في الصحيح نفسه يعني البخاري رحمه الله تعالى لما خرج الصحيح اشترط أنه لا يخرج في الصحيح إلا ما تأكد فيه أن التلمير سمع الأشياء والتقيا لكن هل هذا شرط؟ هو اشترط على نفسه لكنه ليس شرطا في صحة الحديث مدام أنه فيه هناك إمكان أن يلتقي أبراوي مع شيخي فالعبر بهذا الإمكان يقول مسلم رحمه الله وإن لم يأتي خبر ببطء أنه مجتمعا ولا تشافها بالكلام، فالرواية ثابتة ولحجّة بها لازم، إلا أن يكون هناك إعلان بين أن هذا راوي لم يلق روا عنه ولم يسمع به شيئا كما ذكرنا راوي المشرق وراوي المغرب ولن يأتي عندنا ما فيه أنهم قد يكونان سافر إلى مكان إجتني عنه. قال وأما فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السناع أبدا حتى تكون الدلالة تلتبينه أنت أكلم الله تعالى طيب يلتحق بالعن عنا يلتحق بها الأن أنا بالالف المهمون يلتحق للعنعان أن, أن يقول الراوي أن قلان قال كذا واضح فهذا يلتحق به ويعطى حكمه وكذلك ما لو قال الراوي قال قلان كذا وكذا, وكذا حديث الحديث قل بخاري قال هسوف عن نار وسفى إسلام ولم يطل حدثنا ونخبرنا في شرب عن وهشاف العمام من شيوخ البخاري فلا يلتكث إلى مقالة بالحزن من أن هذا معلم أن البخاري قال هساب العمام ولم يذكر الواسطة التي بينه وبين هشاف العمام لا يحتاج الواسطة لأنه شيف له من فلا يحتاج إلى حكم ماذا؟ ما هو حقه؟ لا صل فيه السمع والاتصال إلا أن يثبت الدليل على خلافه. ثم قال رحمه الله والتدليس. وقرأت الفصل. قال والتدليس وهو مكروه، لأنه يهمل اللغية والمعاصر في قوله طالفنا. التبليس منخوذ من الدلس وهي ظلمة وسمي به لإظلام حال الراوي الساقط الذي سقط وفيه خفاء ولذلك سمي تبليسا ولم يذكر تعريفا رحمه الله تعالى والتبليس هو رواية الراوي رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع رواية روايه الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه يكون من سمع من عشرين حديث وهنا في الحديث الواحد 21 ما سمع منه فماذا يقول عن فلان كذا وكذا وكذا هو لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيء لكنه رواه في صيغة تحتمل ماذا؟ العان على كل ماذا؟ أصلي السماع. فروا في صيغة تحتمل تحتمل السماء واضح هذا الحديث ولم يسمعه. سمعه من شيخ آخر ثم سمعه من هذا الشيخ. يحصل كثير. واضح أحياناً أنت في المنزل تسمع منه. قد تسمع من زوجتك. حديث كثير لكن من هذه الأخبار قد تسمع من ولدك فيخبرك عن زوجتك أمر فلو قلت قالت زوجتي كذا وكذا أو عن زوجته إنها قالت كذا وكذا واضح أنت هنا أسقط من أسقط الولد واضح أسقط الولد لكن هنا ماذا يأتي بسيغة يوهم السامع من بعد أنه سمع هذا الخبر من السبب يوهم أنه قد سمع خبر من السبب قول رواوي في الحديث أن فنان قال لك أين هذه الآن واضح فالتدليس يقع لكن ما هو سبب الغرض من التدليس؟ يكون الرعاوي سمع من شيوخ أحاديث صحيحة ثم سمع حديثا آخر من شيخ ضعيف وهذا الشيخ الضعيف يروي عن الشيخ الأول فيسقط هذا الشيخ الضعيف ويروي عن عن شيخه الذي هذا السماعة لماذا نسقطهم؟ قد ترد الرواية بسبب قد يقال عن فلان أخذ من الضعفة قد قد قد, قد إلى فلانك أسفاق كثيرا فيسقط من؟ الضعيف. هذا مثال من أبدلتهم نعم لو نسقط القول كذلك هو التدريس فهذا موجود لكن سيأتي واضح لكن نذكر ضعيف حتى تتضر الصور فيسقط الضعيف فليتوهد السامع يرى الإسنان أولا كان الإسنان سعيد عن عمر عن زيد وعمر ضعيف فالذي يسمع الإسنان هذا يكون باشا هذا الإسنان مطروح لكن يسمع الإسنان سعيد عن زيد بدون بكر عمر يقول هذا الإسنان جيد ويحتى من فيأمر به الناس. واضح؟ فهذه الصور. طبعاً صور التدليس خمسة وبعده يوصلها إلى ست أنواع. نذكر منهما صورتان هما اللتان هما أشهر الصور وعشرة يكتب المصنف أحدكم. الصورة الأولى تدليس الإسلام. النوع الأول تدليس الإسلام. وهو الذي عرفنا أن يروي الواوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه مهمة ماذا السماع بصيغة تحت من السماع التدليس الإسلام النوع الثاني قال أولا وهو في الشيوخ أخف هذا نوع الثاني هو تدليس الشيوخ تدليس الشيوخ تذليل الشيوخ هو أن يروي الراوي هو أن يروي يرّاوي عن شيخ حديثا سمع الأول سمع ولم يسمع في السنّة لم يسمع يروي عن شيخ عند أحاديث سمعنا شيخ ثم عنده حديث حديثا وحديثا لم يسمعه فيروي الحديثين بصيغة تحت من السماع فيظن أنه قد سمع حديثين أيضا لكن هنا يروي ماذا حديثا سمع يروي حديثا سمع ولكن يسمي شيخه أو يكني بغير اسمه أو كنيته يسمي أو يكني بغير اسمه أو كنيته واضح؟ فأحياناً قد يلسمه إلى بلد لماذا لو أنه سماه باسمه المعروف به؟ يكون ضعيف، فيسميه باسمه المعروف الذي يعرفه؟ المحدثون فمباشرة يضرب على هذا الحديث فيروي. بدلاً أن يقول سعيد المزين مثلاً فيقول أبو فلان الأنصار أو كذا وأخيرا قد يكنيه بكنية. يكنيه بكنية هي كنية أحد الرواف فقات طيضا الذي يسمع يظنه من أنه ضاوكنا الفقات واضح هذا يسمى ماذا الصورة واضحة يسميه بغير اسم بكونية مثلا قد يكون بعيد واضح أحيانا قد يسميه بغير اسمه لكن بقصد آخر مثلا البخاري مثلا لما كان يروي عن محمد بن يحيى الدروهي يسميه أحيانا محمد بن البخاري أحيانا يسميه محمد أو أحيانا يقول محمد بن يحيى فيسميه بأكثر الأسماء الوحشة التي كانت بين المخارب وبين دخدي وكلاهما لامع العين لكن المخارب ما كان يسمى به لا إلا كان ما كان موصل بالتبليس رحمه الله تعالى لكن هذه ثقافة تقريب الصورة تنسبه إلى جده محمد بن خالد مثلا وأحياناً ينسبه إلى والد جده واضح وأحياناً يسمو يقول حدثنا محمد فهذه صور وراوي واحد واضح المقصد أن تدليس الشيوخ ماذا يراد به يراد به تغيير اسم الشيخ أو تويده لكي يظن أنه راوي آخر لكن البخاري لما كان يروي محمد بن يحيى ما كان يريد أنه راوي آخر فلا يثبت تدلس ذا يريد واضح أن يظن به أنه غير شيء المعروف بالضعف أو بالكذب أو بالآخر حكم التدليس ما هو حكمهم؟ ها؟ حكمه شرعاً وحكمه من قبول بالله حكمه في الشرع؟ في الشرع، في الشارع. قد يكون محرّم قد يكون مطروب وقد يكون محرّم وقد عرف عن الشعبة رحمه الله تعالى لأنه كان يشتد في التدليس فيقول رحمه الله تعالى أن أزني أحب لي من أن أدلس بشدة ترقته بالتدليس وهذا على صيغة المبال ويقول التدليس أخو الكذب شعبة شعبة أبو بسطان شعبة الحجاجة أبو عدد من أول من فتش الرجال رحمه الله تعالى يقول النوم وتحريبه ظاهر يعني تدليس فإنه يهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به إنه يهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به ويتسبب أي إلى إسقاط عمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغواء فهو يدور بين التحريم وبين الكرام وهو في الشيوخ أخف لماذا أخف الشيخ أولا هو لم يروي عمن لم يسمع بل هو أعوى عمن سمعه ثانيا وكلناه بكلية أو سماه بإسم يعني لقب آخر أضاف إليه لقب آخر وإن كان يريني اليوم أمر لكنه لكنه في نفس الوقت لن يكذب أما لو كذا هنا تكون مسألة أخرى يكون من ضمن المضاعف. قال رحمه الله والشاذ وهو ما روى الثقة مخالف لرواية الثقات والمنكر. وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا فإن رواه جماعة سمي مشهورا ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. قال رحمه الله الشاذ الشاذ لغة هو المتفجر فكل من فرض على جماعة فهو شاذ قال صلى الله عليه وسلم ومن شد شد في النار فهو في الاستلاف قال رحمه الله وهو ما رواه صفة مخالفة لرواية لرواية الناس وهذا تعريف الشافعية رحمه الله تعالى عرفه بهذا التعريف وأوضح من هذا أن يقال هو ما رواه المقبول هو ما رواه المقبول مخالفاً من هو أولى منه رواه المقبول مخالفاً من هو أولى منه المقبول هو من تقبل روايته سواء كان ثقة أو كان حسن الحديث صدور هذا الموادن بالمقبول لا المقبول عن السلاح والحجم الذي هو ماذا الذي يقبل إذا وجد من يقوي المقبول هنا مراد به ماذا الثقة أو الحسن حسن الحديث الصدوق فنقول ما رواه المقبول يعني الذي يقبل حديثه ولا يرد مخالفا يخالف في روايته من من هو أو منه من هو أو لا منهم يعني من هو أولى منه بالقبول فيأتي راوي يروي حديث قد يكون حسن الحديث ويخالف أمام من آئمة الحديث كأحمد أيهما يقدم يقدم أحمد واضح؟ يقدم أحمد على رواية هذا الذي هو حسن الحديث قد يكون الأول فقه والثاني أوثق وأقوى فمن أقوى طرق التعديل مثلا أو فاضل التعديل المقال بلغان مثلا ثقة حافل أو ثقة ثقة أو من أصدق الناس من أوثق الناس مثلا فنصيغة أفعل فهذه من أقوى صيغة التعديل والثاني يقال فيه ثقة فيهما أقوى الأول أقوى من الثاني واضح وأحيانا لماذا قلنا خلفنا قول يعجز هذه التفاصيل وأحيانا قد يكون يروي جماعة كلهم صدق كل قسم حديث عساه كلهم, كلهم صدق ويخالفهم واحد ثقة الجماعة كلهم حديثهم حسن حسن وحسن وحسن،, وحسن ويخالفهم واحد أيهما يقدر الجماعة أو الواحد؟ واحد والجماعة الجماعة أو الثقة أيهما يتطرق إليه الاحتمال أكثر في الخطر؟ الواحد يتطرق إليه الفلا أكثر من العشر. أو الخمس أو السبع الواحد يخطي أكثر من واضح؟ فهذا يتقرق إليه الخطأ أكثر من أولاك أولاك صحيح أن حديثهم يدور في الحسد لو كل واحد لكن لما الأول انضاف إليه الثاني زادت القوة انضاف إليه الثالث زادت القوة انضاف إليه الرابع الخامس السادس لكل مرة تزيد تزيد قوته نعم كيف طبقات إيه هل الآن مقصد هذا واضح الطبقات الواحد الذي يخالف يخالف من في مقابلة في طبقة في في رواية عن نفس الشيخ واضح وأحيانًا قد تكون المقالفة عن شيخ آخر هذا يروي عن شيخ وهذا يروي عن شيخ آخر لكن هذا يضيف شيء في السلات غير الأول واضح فلننظر حين مدار الخلاف على من على فلان ومدار خلافنا على فلان هل بينهما أيهما روايته وأخرى واضح يا أخوة فقل ما رواه المقبول مخالفا من هو أول من لماذا قلنا أولى من ولم نقل من هو أوثب من لقد لا يكون أوثب من لكن يكون أقوى من قماده في النجاعة الجماعة. واضحة صورة الشاذ. حتى نصور للصورة أيضاً ونختصر الكلام. هنالك الشاذ وهنالك المنكر في الشاذ كلنا ما رواه المقبول مخالف المذهب أو لا منه. في المنكر تغير لفظ واحد وتقول وهو ما رواه المردود مخالف من هو أولى ما رواه من المردود يعني يرويه ضعيف أو ضعيف جدا يرمي حديث المتروك يرمي حديث ويخالف في روايته من ثقة جماعة من الثقات يخالف رواية الحسن الحديث فما الذي يقدّم؟ ها؟ قدم الثقة أو الجماعة؟ على الوائد هذا الوائد فالفرق بين الشاد والمنكر في ماذا في الراوي في الشاد يكون الراوي مقبول ثقة أو صدود إما حديثه صحيح أو حديث حسن وفي المنكر يكون الراوي ماذا مردود غير مقبول الحديث ضعيف أو ضعيف جدا نتروه إلى آخر. فهذا هو الفرق بين الشاد والمجد طيب يقابل الشاد يقابل الشاد إذا خالف الشاد رجل أو حديث شاد وخالف من هو نولى حديث هذا الرجل ماذا يسمى شاد ور... ورواية من يقابله ماذا تسمى ها؟ المحفوظ تسمى رواية المحفوظ أو رواية المحفورة، فالشاذ يقابله ماذا؟ مشاية معناه ولا؟ فالشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر يقابله المعروف. المنكر يقابله المعروف. فالشاذ يقابله المحفوظ. والمنكر يقابلهم المعروف. صحيح يكون صحيح يكون صحيح وهو الأصفي وإلا أحياناً قد يكون مثلاً الآن تدخلنا في مباحث أخرى. حتى ما يدين. إن شاء الله ما طيب. الشاذ حكمه ماذا؟ نملة مشايخ سلطين ما نسمع نبي مشايخ لوضع ما مشايخ الشاذ ما حكمه؟ ولا تعبنا حكمه ضعيف والمنك حكمه ضعيف. الشباب حكمه ضعيف والمنكر حكمه ضعيف لأن فيه مسائل مسائل ثم قال رحمه الله هو وهو ما عراول عن جميع المواد الفرد هو الواحد ويسمى أيضا الغريب يسمى الفرد ويسمى الغريب وهو نوعان الفرد المطلق والفرد النسبي الفرد المطلق والفرد النسبي الفرد المطلق هو ما كانت الغرابه فيه غرابه يعني تفرده يسمى غريب يسمى مفرد ما كانت الغرابه فيه في أصل الإسلام في أصل الإسناء أي الأصل من جهة المصنف أو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ها من جهة الصحابة هذا هو الأصل لا المقتدى ما كان تفرد فيه في أصل الإسناء فلا يروى إلا بطريق صحابي واحد هذا يسمى هذا فرق مطلق لأنه لا يروى إلا بطريق صحابي واحد والفرد النسبي الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في أثناء الإسلام ما كانت الغرابة فيه في أثناء الإسلام مثلا يرويه إثنان عن اثنين, عن اثنين عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن ثلاثة يروي ثلاثة عن اثنين عن واحد عن اثنين عن ثلاثة في فيكون في خلال الإسناد يوجد واحد لا يرويه إلا هذا الواحد هذا يسمى ماذا فرض نسبي فرض نسبي واضح الفرق بينهما واضح الفرق بينهما أسمع. وقف ولا اذا وقف آه. يا أما تعبانين أو نامين واحد من الاثنين. لست معروض. طيب. طيب. هنالك أيضا مثال آخر. ما كنت أود أن أشير إليه، وأن المصنف أشار إليه. وهو وهو داخل تحت الفرد النسبي. قال. أو في جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة هذا يسمى ماذا؟ فرض نسمي يعني ما يروي هذا الحديث إلا أهل مكة ما يروي هذا الحديث إلا أهل الشام. يقال هو حديث الشام. ما يعرف هذا الحديث إلا عند أهل العراق ما يعرف هذا الحديث إلا في منطقة معينة في مدينة معينة في قبيلة معينة في طائفة معينة فهو فرض فرد نسمي نكمل على حديثه وقال فيها هذا حديث شامي حديث يكون مسلسل من الشاميين من أولين آخر إحواته وكلهم شاميون مثلاً حكمه هذا الفرد صحيح وضعيف على حسب درجة, درجة الواحد والخالف حسب شروط الصحة. هذا ليس فيه الكلام على الصحة وعلى الغرض. هذا فيه ماذا؟ بيان أن هذا النوع إذا وجد مثل هذا فهذا يقصد اسمه كذا. واضح. فحكمه بحسب غرضه وبحسب توافر شروط شروط الصحة فيه. ثم قال والغريب وهو ما تفرّد به واحد عن الزهري. وشبهه أو شبهه ممن يجمع حديثه هذا سماه المصنف الغريب وذكرنا أن الغريب والفرض معناهما مختلف أو معناهما واحد معناهما واحد الفرد والغريب معناهما واحد فهو أشاء طالب الغريب وكما ذكرنا هنا بمعنى واحد وهذا يسمى المثال الذي ذكر أيضا فرد نسبي أو غريب نسبي كذلك يسمى بنفس المعنى فرد نسبي أو غريب نسبي لماذا؟ لأن الكلام في علامة حديث ب بأحد الشيء واضح؟ فهي بهذا الاحتبار بأجل اختصاصها في أحد تسمى يسمى هذا النوع الفرد النسبي قال فإن فرد اثنان أو خلاثة سمية عزيزا العزيز إما من قولك عز الشيء وإذا كان نادرا شيء عزيز يعني نادر وإما من قولك عزيز من العزة إذا كان فيه قوة لأجر قوته إما لأجر الندرة وإما لأجر القوة وكل ما تتحقق فيه يتحقق فيه هذا الوصف في الغريب فهو من الندرة في مكان وكذلك فيه نوع قوة لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى فعزنا بثالث ثم ضاف الأول لوحده ضعيف ثم يأتي الثاني تزداد القوة يأتي الثالث تزداد القوة ما ينزل في قد يكون ثقة الثقة إذا اضاف إليه الثقة تزداد القوة أو لا. تزداد تزداد اضاف إليه ثقة ثالث تزيد القوة اضاف إليه ثقة رابعة تزيد القوة وهكذا قال فإن انفرض اثنان أو ثلاثة سمي سمي عزيزا وهذا على استلاح بعض بعض أهل الحديث يرون أننا العزيز يكون فيه اثنان أو ثلاثة يكون فيه اثنان أو ثلاثة وهذا قال به بعض أهل الحديث ومن قال به ابن مندى وابن الصلاة والنووي عليه الأجمعين رحمة الله تعالى والذي يترتح والله أعلم أن العزيز وما كان فيه في إسناده اثنان في خلال إسناني إثنان لا أكثر إن كان في إسناني إثنان لا أكثر على الخلاف هل هو إثنان في جميع طبقات السند أو في خلال طبقات السند إحدى طبقات هذه الصورة أخرى يا محمد إن شاء الله تأتي نذكرها. لكن ليست هذه الصورة التي معنا بارك الله لذلك نقول ما رواه اثنان ولو في بعض طبقات السنة هذا الأفهر في تعريف ما رواه اثنان ولو في بعض طبقات السنة وما تعريف المصنفة كما ذكرنا هو الذي عرض به ابن مانده وابن الصلاة والنوبي عليهم أجمعين رحمة الله تعالى قال فنرواه الجماعة ثلاثة فندفع أو فنرواه الجماعة معجر سمي مشهورا فنرواه الجماعة سمي مشهورا مشهور مأخوذ من الشغر وهي الانتشار والمشهور على المختار في تعريف ما رواه ثلاثة فأكثر ما رواه ثلاثة فأكثر ولن يبلغ حتى التواتر ما رواه ثلاثة فأكثر ولن يبلغ حتى التواتر هذا هو المشهور. فالتواتب في اللغة والتتابع التتابع والمتواتب فتعريفه ما جمع عن جمع ما جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأضاف بعض الأهل العلم عن أمر حسي يكون اثبارهم عن أمر حسي إما مسموع مرئي ملموس أو حتى بالتذوق أمر حسي هذا أضاف به بعض الأهل العلم ومعرفة التواتر من الشغرة من الغراطة تفيد في ماذا تفيد الباحث أو تفيد المحدث في حال التعارض في حال التعارض وإلا فهي من مباحث أصول الفقه المساط التعارض في مثل ماذا فيما لو أراد أن يجمع بين حديثين مثلا أو أن يرتح بين حديثين حديث البخاري وحديث السنن أيهمّا يُقدّم حديث مسلم حديث السنن أيهمّا يُقدّم واضح حديث متفق عليه حديث مسلم أيّهما يُقدّم هذه الصور فقط من باب, باب تقريب السنة واضح وهنا قد أحياء مثلا حديث الصحيخ وحديث السنن وتعذر الجمع فيطرح ايهما حديث في السنه الحديث متواتر وحديث غريب أو حديث عزيز وايهما يقدم المتواتر واضح نعم ثم قال وهو على المستخير قال له من زاد رواته في كل مرتبة على ثلاث هذا على تعريف بعض أهل العلم والمختار أن المستخير والمشهور خلافهم واحد والله أعلم الوقت قد دهمنا فنقفنا فصلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما يأتي من الوقت المدى الطويل فما تيسر انتهينا على الله سبحانه وتعالى ووقت آخر أن نطلعه بحرمنا عن السؤال الأول يقول صاحبه ما هو أفضل شرح لهذا المتن؟ والله إن شرح المشهور المطبوع بتداول هو شرح السحاب تلميذ تلميذ المصنف واسمه توضيح الأبهر على تذكيره ابن الملقي في عيد الأثر هذا هو الشرح المقبوع المتداول هنا لك شوح اسمه على الجعب المعاصرين يقول السائل بالنسبة لمرسل الصحابي الصغير ألا يحتمل أن يكون رواه عن تابعي عن صحابي يحتمل أن يكون الصحابي الصغير يضيع عن التابع عن صحابي هذا موجود والعراقي رحمه الله تعالى في التقييم على مقدمة من الصلاة ذكر أنثى على رواية الصحابي الصغير عن التابع عن الصحابي ذكر رواية منه. ذكر أنثى على رواية صحابي عن التابع عن صحابي هذا موجود. ولكنه نادر حتى أن بعض أهل العلم استنشق وأن كان موجود لكنه موجود والعراق تعمد الجمع كما ذكر في التفهيم لما وجد أن بعض أهل العلم يمكن وجوده مثل هذا هذا موجود لكن لما كان من المضرة بمكان فالقاعدة التي تتبع في مثل هذا أولا النادر لا حكم له فإن كان له حكم فأنت تتكرم عن من لم عن الصحابة رضي الله عنه ولا يمكن الصحابة أن يكونوا يتهاونون في الرواح لا يمكن بذلك لما كما في مقدمة مسلم كان يروي أحاديه ويريد أن يسمع منه ابن عباس رضي الله عنه كان يعرض عنه فقال له في ذلك فقال ابن عباس رضي الله عنهما كنا إذا سمعنا الرجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه فلما ركب الناس الصعب والدلول قد تركنا ذلك أو كما قال رضي الله عنه فالصحابة رضي الله عنه المتحرزون في روايته ليسوا كغيره والصحابي إذا روى فهو غالبا لا يروي إلا إما عن كتاب التابعين واضح أو عن من هو معروف في في عداد علماء التابعين عليهم أحمد الله تعالى فانتبه بهلا هذه اللطيفة والدقيقة والله تعالى يقول السائل هل اجتمع الإرسال والتدليس في الحديث؟ الأسال والتدليس قد يجتمع ممكن أن يكون أحد رواة الحديث مدلس واضح ممكن أن يكون الراوي مدلس يروي مثلا أبو إسحاق السبيعي مثلا عن تابعي آخر والتابع يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممكن واضح فقد يجتمع الأسان والتدليس يكون في خلال الأسناد. مدلس وكذلك يكون فيه أرسال الله يقول ما حكم المعلقات التي في البخاري ومسلم من حيث القبول قد مأرم على الكلام عليها وذكرنا المعلقات البخاري عليه رحمة الله تعالى فما جزم منها ما جزم به رحمه الله تعالى فيقول قال فلان روى فلان واضح، فهذا على على السححة غالباً، على السححة غالبا ولكن لا يقال فيه أنه على شر البخاري، ما يقال فيه أنه على شر البخاري، ولكن يقال فيه أنه علقه البخاري مجزوما به، علقه البخاري مجزوماً به. ومن أهل العلم كالسخاوي رحمه الله تعالى في فتح المضيف ذكر أن من اشترط الصحة من المصنفين وعلق الحديث بصيغة الجزم فإنه محمول على الصحة ولكن هذا الإطلاق قد يعز عند النظر والتفتيش والتمحيص وأما في البخاري فقد استقرأها الحافظ من حجر وخلص إلى هذه النتيجة من معلقات البخاري ما رواه في خلال الصحيح في موضع آخر ومنها ما رواه أو, أو ما أخرجه غيره ولكنه صحيح عند المخارع عليه تعالى يقول السائل ما هو الفرق بين قولنا في المسألة الثالثة في الحديث المسند أنه يكون ظاهره الاتصال وقولنا في المسألة الخامسة أن كل مسند فهو متصل لقولنا ظاهر الاتصال هذا قيد قيد به الحافظ من حجر رحمه الله تعالى وكبعه عليه السخاوي وغيره أنه في ظاهره يكون متصلا المسمن يكون في ظاهره اتصال فإذا كان فيه انقطاع خفي أو كان فيه ارسال خفي أو كان فيه يعني فلنقل مثلا تدليس خفي كتدليس التسوية مثلاً ولم يظهر أو كتدليس الشيوف فهذا في الظاهر في ظاهره الاتصال في ظاهره الاتصال وقلنا كذلك مسألة أخرى قلنا وكل مسند فهو متصل متصل على هذا القيد الذي ذكرناه أنه ظاهره الاتصال فإن شيء تقول كل مسند ظاهره الاتصال من شيء تقول الاتصال حتى لا يكون هناك نوع تعارض بين الكلمتين فتضيح كلمة ظاهر لأنه هذا هو ظاهر الذي يظهر لك وإما في حقيقة الآن قد يكون هناك نوع انتقاع خفي لا يعلم إلا بعد التفتيش والتفتيش والرواب هذا آخر الأسئلة والأسئلة كثيرة يقول نرجو منكم حفظكم الله توضيح أنه يوجد في البخاري ما ليس على شرطه. توضيح, توضيح أنه يوجد في البخاري. إثر قولكم للشيخنا. ما ليس على شرطه. طيب. البخاري رحمه الله تعالى اشترط على نفسه. واشترط على نفسه رحمه الله تعالى يخرج في الصحيح شرطا عزيزا وشدد في شرط رحمه الله تعالى. فاستطاب فيما يخرجه من الأحاديث ثبوت سماع التلميذ عن شيخه ثبوت سماع التلميذ عن شيخه يكون عاصر ولقى به وسمع هذا شرطه البخاري رحمه الله تعالى على نفسه فيما يخرجه بالصحيح ومر معنا ذكر عن عن مر معنا ذكر عن عن فال عن عن الاصل فيها محمول على السماء البخاري يروي بالعنعنة لكنه لا يروي بالعنعنة إلا ما ثبت فيه عنده اللقية والسماع عليه رحمة الله تعالى فهذا شرط البخاري رحمه الله تعالى مع شروط أخرى الصحيح ولكن أحيانا قد يذكر رحمه الله تعالى وخصوصا بعد التبويق بعد التراجم، قد يذكر يذكر أحيانا بعد حديث المعلم روى كلان عن كلان كذا أو قال كلان وعن كذا قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كم. هذه لم يذكر فيها إسناد فالشرط الذي اشترطوا على نفسه يوجد فيها ولا يوجد فيها. لا يوجد فيه غير موجود الشرط الذي اشترطوا على نفسه غير موجود في هذه فليست هذه على شرط على الشرق البخاري رحمه الله تعالى هذا أمر فهذه تنبهنا قضية ثانية فيما يتعلق به الشواهد والمتابعات فقد يذكر أحيانا حديثا ثم يذكر شاهدا له أو متابعة له المتابعة هي أن يروي الحديث عن راوي آخر من طريق نفس الصحابي والشاهد أن يروي الحديث عن من طريق صحابي آخر قد يروي الحديث المتابع أو من باب تقوية الحديث الذي هو قد يكون قوي في نفسه لكن أيضا يضيف إليه قوة إلى قوة بل هو قوي في نفسه قد يضيف إليه قوة إلى قوة وأحيان الأجل بيان شيء في ذلك الشاهد والمتابع واضح. والشواهد والمتابعات ليس على شرط البخاري فعندنا للمعلقات وللشواهد وللمتابعات على شرط البخاري وانما شرط البخاري شرط البخاري ماذا ما أخرجه على شرطه الذي شرطه على لشه رحمه الله تعالى والله, والله اعلى وله وسلم صلى الله عليه وسلم كيف النسائج تساوي شيء؟ عنده محمى أو لا عنده؟ تفرحون الصباح والضحى حتى ننتج هذا هل تشجع. ها؟ في ساعة هذه عشرة كما نحدثكم على الدرس الثالث؟ عاشرة بعد الظهر الآن صدروا هذا يكون بعض الأخوة يريد أن يأتي ما يرد بعد الظهر طيب بعد صارة الظهر إن شاء الله بدأ طيب اتفقنا إن شاء الله إن شاء طيب هذه الأسئلة شخصها حسن يوجد